تدري العمر ما يسوى شي من دونك وتدري القلب ما يهوى غير عيونك وتأكدت يا عمري من شي عنده مثلك مستحيل يخونك وش قد أحبك أنت تعرف بي حب هالبشر يمحبنا حيل شوي مخلوق حس يا حبيبي لي بس بقى يمي وانا ظل احبك حب قوي وفنتي خيالي صرت بعيونك ابو الحب المثالي ما أحب غيرك يا غالي, يا غالي لكن I baby friend do an SMS, I have sort of a ساسيامك عمري ما حسيت عفت الهوى من عطرك استميت بهالفتره وبعمري اللي جا احب وانت قبل لا نلتقي حبيت اشتاق لك حتى بوجودك يمك وتخيل بدونك عذابي وهمي ما تمشي على القاع انت تمشي بدمي بيتك حبيبي هالقلب سويت منك يا روح الله لا حرميني معي Olyan نفسي éneklek, éneklek, اسمك حبيب éneklek, لحن éneklek, éneklek, éneklek, éneklek, éneklek, éneklek, éneklek, éneklek, éneklek, éneklek, éneklek, éneklek, أحب صوته وجماله وتباصيل المهمة